بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين والحق ظهور الدبله الشرقيه في هذه الامور وضعا في بعضها واطلاقا في بعضها الاخف نبره تفكريه هذا السلام في درس سادق في المقاهيم على الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقلنا سادقا في مطهور الشرق أن الزمنة الشرطية هل تذل على الانفصال عن الانتفاق كما دلت على الثبوت عند الثبوث أم لا تحدثنا في درس سابق عن أن المقصود بلزون الشرقيه التي هي محل النزاع تلك الجملة التي يكون فيها الثاريق معلق على المقدمة يعني السلام عليكم التي يكون فيها الجزاء معلق على حصول الشرط وليس محمد الكلام بالجلة التي يكون فيه فيها الجزاء عن الشرط التالي عند المقدس فقوله إن رضعت ولدا فاخذبه كلامنا ليس هنا كلامنا في أن الجمله الشرطية التي يعلق فيها يعلق فيها التالي على حصول الشرط مع تغايير الجمل كان حصول التاليه عن الجزاء من دون هنا كان هنا هل لهذا النوع السلام عليكم من الجمل مصبوغ ام لا المصنف يقول عندنا لا شك في ظهور الجمل الشرقيه في المصبوغ يعني الجمله الشرقيه تدل على الانتصار عند الانتفاق كما دلت على الثبوت عند الثبوت فكما أن المولى يقول إن جاء العالم فأكرمه هناك الإكرام ثبوت الإكرام متوقف على ثبوت المجيء المصنف يقول كذلك أيضا انتفاء الإكرام فلا متوقف على انتفاء مجيء ايضا اذا جاء العالم يكرم هذا في الثبوت وفي الانفتاح ايضا كذلك اذا لم يأتي العالم فلا يكره ولكن المقصود من الحكم هنا كما ليس هو شخص الحكم فان شخص الحكم كما قلنا سابقا ينتفي شخص الحكم ينتفي بانتفاق احد او طرفه او احد سيوبه واضح الاكرام المرتبط بالمجيء ينتفي مع انتفاء المجيء لا انما المقصود نوع الاكرام نوع الاكرام هل ينتفي ايضا هل المصنف المخلص في نفس المسابه قال لا تستع الجناس في ظهور الجمله الشرقيه في وجود المفهوم فالجمله الشرطيه عند المثلث وعند الاكثر لها مفهوم ولكن هو يقول توقف دلاله الجمله الشرطيه على المفهوم يتوقف على اثبات امه ثلاثه او اربعه ذكرناها سابقا الامر الاول على اثبات الارتباط والتلازم بين الشرق والغرب يعني المقدم والتالي صحيح ان يكون هناك نقاش ولا ولا ولا ولا يكون هناك اتفاق فقط يعني اتفاق سلام كل ما في اتفاق الدرس الماضي كلما جاء محمد كان الاستاذ قد في الدرس مثلا هكذا كنت أولى كلما إذا كان حقا إذا كان الإنسان ناثقا حقا موتك ناثقا فالحمار ناثقا هذا متلازم اتفاق اتفاق أن يخلص إذا جئ عادة الأفدة القذبة لكن هذا متلازم واتفاق لا التلازم مغافدة التلازم مغافدة إذا كانت الشمس موجودة فالنهار موجوده هذا تلازم ثلاثم هنا والشرط الثاني أن يكون هذا الارتباط والثلاثم على نحو السرط يعني الجزاء حصوله متأكتب على حصول الشرط يعني إذا حصل الشرط فليجب أن يقفل الجزائر حرم معنا اهتركتك والثالث قلنا أن يكون المقدم إلا كامت لحصول صالح قال رابطة أن لا يكون المقدم شارك جزء, جزء العجلة لا لا أن يكون تمام أن يكون الشاطئ عن فهوان العله والرابع أن تكون تلك العلّة علّة الحفارية بحيث لا تكون هناك علّة بديلة وإذا كانت هناك علّة بديلة فلا مصمومة للجمله الشرطي مثلا مثلا أقول إذا طلعت الشمس أظهرها الغرفه هذه الجملة مصمومة لها لا تعني اذا لم تطلع الشمس لن تظهر الغرفه لا قد تكون الشمس غائبه كما الان الشمس غائبه لا نراها ما اعظم النور الغروب بيئا يعني هناك الى اخرى غير الشمس الاضواء وغير القمر فذاك الى اخرى وبينا والى اخر من العناق ما المقصود هنا في الجمله الشرطيه التي كلها مفهوم ان تكون في العله عله كامله منخطره لا عله لها بديل اخر واضح هذا المطلع المقلد يقول اذا تمت هذه الاقوام الاربعه فالجمله الشخصيه يكون لها مفهوم واضح المقلد يقول الكلام كل الكلام في اطباق هذه الامور الاربعه هل هي ثابته في الجمله الشرقيه ام لا هذا كله كان تذكير به ما مضى صارخا درسنا من الآن الحق والانفاق كما يقول المقنع ان الجمله الشرقيه ظاهره في هذه الأمور الاربعه أو الثلاثة كما يقول المثل الحق أن الجملة الثانية تدل اولا على التراض والتلازم وتدل ثانية على التغطّي وتدل ثالثة على أن على أن الشر علة عام وتدل رابعا على أن الشر عله عام ماذا حصل الله؟ ورد الشكر خب لكم المصنف تدل عليها بماذا؟ الأسواق نحن سابقاً تدل بالوضع أن تدل بالإخلاق يقول المصنف الحق من الجملة الشرطية تدل على هذه الأمور الاربعه في بعضها تدل بالوضع وفي بعض الاوقات تدل بالاطلاق المقلد في فصل يقول اما زياده الجمله الشرطيه على الارتباط والتلازم فالجمله الشرطيه رابعه في الارتباط والتلازم بين الشر والجزاء بالوضع بالواضع وليس بالإخلاق بالواضع الجمله الشرقيه ظاهرة في الارتباع واللزوم والثلاث بين الشرق والجزاء بالواضع دليل ما على ذلك السبب التباق واضح إذا نحن نتفق جميعا المصنف يقول يتفق الأصوليون جميعا على أن الجملة الشرطية على أن الجملة الشرطية فزنوا على ارتباط الشرط والجزاء، والارتباط بينهما ارتباط للذوريين وليس اتفاقين ونحن وهو يقوم بالضبط فالأطوليون جميعا اتفقوا على بلاوتها علي, على الارتباط بالوضع ولكن السؤال أيها الأطوليون دلالة الجملة الشرطية على الارتباط بين المقدم والثالي بالوضع صحيح الوضع مستقابل من العين نارقوا بكم بالوضع هل تقصدون بالوضع هل هل هل تقصدون الوضع وضع أدوات الشرق؟ يعني الوضع وضع أدوات الشرق إيه؟ وإذا وما شابه ذلك هل الوضع وضع هذه أدوات؟ وضع هذه أدوات للدلالة على التلازم والارتباط بين الشرق والثالث؟ مقصودكم في الوضع وضع الادوات يعني الواضع وضع الأدوات إن وإذا بغزلالة على التلاثن بل إن الشرق التالي أننا مقصودكم بالوضع وضع الجملة وضع الهيئة في الجملة التركينية الشرطية ما نقصودكم بالوضع وضع الأدوات أو لا وضع الهيئة التركينية من الجملة عندك قائل يقول المقصود وضع ادوات يعني الواضع وضع ادوات الشر ان واذا وضعهما فضاد للدلاله على التلازم بين الشر والذلك عندك قائل يقول هذا يقول المفسر قلت هذا قلنا لك ان كان المقصود بالوضع وضع ادوات الشر يعني إن كان المقصود أن الواضع وضع الأدوات كما ما كانت الأدوات في جمله ذلت على التلازل إن كان هذا المقصود قلنا لكم هذا يعني أن استعمال الأدوات في الجمل الشرقية الاتفاعية يكون استعمالا يكون استعمالا مجازيه لماذا لانكم أنتم تقولون ان الواضع وضع ادوات الشرطه دلاله على اللزوم والجمل وكما قارنا في المنطق القضايا اما جمل لزوميه او جمل اتفاقيه قلتم ان الواضع وضع ادوات للدلاله على اللزوم لكن بلا نحن نستخدم الأدوات في القضايا الاكتفاقية فنقول إذا جاء وضعنا إذا, إذا من أدوات نقول إذا جاء الأستاذ وعند إذا جاء الطالب إذا جاء الطالب يكون الاستاذ قد جاء جزء وهذا فهذا يعني أن استعمال أدوات الشر في غير اللزوم يكون استعمال نجازي هل تقبلون بهذا؟ نحن لا نقبل بهذا. اذا المطلوب يقول المقصود بالوضع هنا ليس وضع أدوات الشر لا إنما المقصود بالوضع وضع الهيئة الترتيبية للجملة الشر يعني الجملة. المتوّنة من من الكلمات جميعاً والحروف هذه الجملة بما هي هيئة تركيبية هي بنفسها لا بأدوى الشر الجملة كامل المتوّنة له إن جلأ العالم فأطرمه هذه جملة كلمات من الأربعان هي أكثر في هذه الجملة بما هي هيئة تركيبية هي هي المدل بالواضح على الثلاث بين الشر والجزاء ما الكلام الكلام يقول دلالة الجمله الشرطية على الثلاث على النزوم بين الشر وبين الجزاء بالمثال قلنا سابقا ان جاء هذا النجاح هو ان يكون هذا النجاح هو ان يكون هذا النجاح هو ان هذا النجاح هو هذا إذا هو ان يكون حصول النجاح هذا النجاح هو هذا النجاح من أين يكون هذا النجاح قالوا بالوضع الأصوليون نقول لهم أي وضع وضع وضعوا الأدوات وضعوا الأدوات يعني ماذا؟ وضعوا الأدوات يعني أن نقول أن الواضع وضع أدوات الشر إيه؟ واحدة في هذا إن جاء زيدون فأسرمه إن جاء السيد فحتى الاكل اللي راك شاف معا الان والا وانتقل اخري خذ راجع وضع أدوات للدلاله على الارتباط النجومي بين الشك والجزاء يعني الواضح هو قال هكذا قال كلما كانت هناك ادوات الشعر فوجودها يدل على ان الارتباط والعلاقة بين حصول الشر وحصول الجدار على الأمثومية الواضع قال هكذا إن قلتم نعم قلنا لكم إن قلتم هكذا قلنا لكم نحن نستخدم ادوات الشر في الجمل في الجمل الاتفاقية نقول إن جاء محمد فزيد معه نقول هكذا إذا الواضع وضع ادوات الشر للدلالة على النزول والتلاذب بين المقدّم والصالح في الجوانب الشقيقة، فاستعمال أدوات الشر في إلك تلاذ فيلك نسمع، استعمال فلسف بالوضع موضوع هذا، شعير لوضع مثل هذا، أسد موضوع هذا، بالحقيقة بعد، فاستعمال رصيغين استعمال مجازي. أنتم تقولون أن وضع ادوات أدوات الشارع لماذا؟ للدلال على أن الارتباط نزومي صحيح؟ سنرى بهذا خذ نشفين عليكم إذا استعملنا أدوات الشر في الجوال غير نزومية شي كنت نستمع؟ وكل نزواجي ونحن لا أقبل بهذا شفرة والطباحة المثل يقول المقصود بالوضع لا ليس وضع أدوات الشعر انما المقصود بالوضع وضع الهيئة التركيبية للجملة باكملها الجمله المكونة من أدوات الشعر ومن الشعر ومن الزرع ومن الموضوع هذه الجملة باكملها هذه الجملة الأخمريه فذلوع وليس المقصود بالوضع واضح عدم هذا واضح تماما شايفه في الخدمه اذن هذا الوضع طبح هذا القسم الاول اذا المدرس يقول الجمله الشرطيه فذل على النجوم والتلازم بين المقدم يعني الشرط والجمله لكن بالوضع لا وضع وضع الهيئة التركيبية للجملة لا وضع الادوات ولذا يقول المخلف ولذا ولذا استعمال استعمال الجملة الشرطية استعمال الأدوات والهيئة التركيبية استعمالها استعمالها في القضايا اللزومية استعمال حقيقي، خوب. والاتفاقيات مذابة كلها، ولالاتفاقيات بالعناية، التبسوا بالعناية والادعاء نقول حقيقي أيضا. ما المقصود بالادعاء والعناية؟ يقول المقرر لأنهم في الخارج في القضايا الاتفاقية، مثلا في الخارج أقول. كلما جاء محمد عطواً إذا جاء محمد فزيد الزيد في الخارج في الخارج الارتباط دائم في السحابة فيه بين نبي محمد ونبي دايد صحيح؟ المصنف يقول يكفينا يكفينا يكفينا الارتباط الخارجي في الخارج الظاهر أننا هناك ارتباط غير نجيء محمد ونجيء بيه أو نقول إذا كان الإنسان ناطقا فالحمار نهر في الخارج في الخارج أكو تعليق أكو تعليق والتباط بين هذا وهذا يقول إذا كان في الخارج أكو ارتباط خب نحن نقول إنه. نحن ندعي نحن ندعي أن هناك اتباق في الخارج سبيل اتباع والعناية نقول استعمال استعمال أدوات الشرق في الجمل الاتفاقيه استعمال أيضا حقيقي لا يجب وهذا ليش من نورك بالأول ما ظهرت طبحة حتى ننتقل قسم الثاني طبحة صبهم يا قال والحق بظهور جملة الشرطية في هذه الامور وضع يعني في الأمور الثلاثة وضعا في بعضها وإصلاق أنها في أخبار وإصلاق أنها في بعض الأخبار أما دلالتها يعني جملة الشرطية على الارتباط وجود العلقى اللزومية بين الطرفين أي بين الشرق والجزاء فالظاهر أنه بالواضح دليلكم بحكم التبادل، بحكم التبادل إذا أرأنا الجنة الشرطية يتبادل إلى الآمنان أن العلاقة بين الشرق والجزاء علاقة نزوم ولكن أيها المخلص أي وضع وضع الأدوات يقول ولكن لا بوضع يقول لا بوضع لا لا لا بوضع خطوص الشر حتى يشتر علينا حتى ينقر البعض ويقول إذن استعمال الأدوات في الجمل والقضايا الاتفاقيه استعمال ماذا لا لا لا يوضع حصوص أدوات الشرط حتى لم يُسر وضعها لذلك بعض الأحيان، بل بوضع الحيئة التركيبية للجملة الشرطيه بمجموعة الجمل الشرطيه مذكورها المتوّث من إذ جاء زيّن العالم فأصل لهم إذن؟ إذن؟ وعليه فاستعمال هذه الاتفاقيات يكون بالعناية والدعاء الثلاثي يذكر الثلاثه والارتباط بين المقدم والثاني اذا اتفقا الطرفان المقابل في وجوده الخطر هذا هذه اقوم بموافق هل كل شيء مواضح؟ كل مواضح هو هل في هذا وفي هل تخبرت لكن الفارغ أنه في النظومية بوضع الجميع صحيح؟ أم لا من ادعاء العلم نحن نتدعي بولاكات باستباة الخارج بين مجيء محمد وصلوا أشد. نحن نستعرض الأسباب. في الخارج هذا الادعاء والعنايه يجعل منا أن نقول ان وضع أدوات الشر نجم من الأسباب في هذا الواقع حقيقي. لكن لا نضع أدوات وإنما الجملة الثانية. <تصفيق> من <هم. تصفيق> أكيد اما دلالة الجمله الشرطيه على الترتب على الترتب يعني شو الترتب يعني إذا حصل هذا فيحصل هذا إذا حصل الشرط لا بد أن يحصل جسال المصنف يقول أيضا الجمله الشرطيه الحق والإنفاع دلالتها على الارتباط والتلازم وهذا الارتباط والتلازم ارتباط تلازم مرت بت يعني ذاك مرت بيه وذاك مرت بيه في حكم التباعد اذا راينا الجمله الشرقيه وقلنا ان جاء العالم فاكر لو راينا هذه الجمله لو فمعنا هذه الجملة يتبادل إلى أنهارنا أن الجذاء مترقت على حصول الشرق على طرف حصول الشرق يجب أن يحصل الجزاء هذا الواضح معك التبادل يقول هذا يتبادل إلى جذنين أن هذه الجملة الشرقية العلاقة بين الجزاء والشارق علاقة مترقتهم فلا يمكن ان يحصل الشرطه بدون الشرطه اولا يحصل أولاً بدون الشرطه بدون وعلى بدون حصوله نحقق بلا بدون حصول بدون واضح؟ هذا الشرطه بدون والتبادل بدون الشرطه بدون الشرطه بدون الشرطه بدون الشرطه على الشرط بالواضح بالواضح إن قلت قد ينزعوا إشكال هنا شيخنا يقول ما هو نقول له إذا الجملة الشرطية أولين قلتم بالواضح فدلوا على السلام والأرض قلتم بالواضح فدلوا على الشرط. عزيز أيها المطلس انتبه في الإشكال فيعني ان الجمله الشرقية وضعت وضعين وضعت بوضعين الوضع الاول دلالتها على التلازم والوضع الثاني دلالتها على التفرق هناك وضعان واي جمله اسميه التي توضع بوضعين مختلفين المصنف قلنا الوضعان هناك اي وضعان الوضع الاول للنسب والثاني لا لا. وضع واحد وهو هذا الوقت وهو ان الجمله الشرطيه هكذا هذا هو وضع الوقت ان الجمله الشرطيه ما للارتباط والثنا على نحو وهذا النحو الخاص هو الثلاث يعني ليس هنا توابعة وضع الله وضع الله. يعني لن نقل خاطئها لن نقل أيها الناس وضعنا الجملة الشرطيه بهيئتها التركيبية بمجموعها لن نقل خاطئها وضعناها السلام ثم نقول لكم مرة تالية أيها الله وضعنا الجملة الشرطية بنجموعها للدلالة على التركيب لم نقوم هكذا دلالة حتى لكم هناك وضعها نحن نقول وضع وضعها نقول هكذا نصعد المنبر نقف نقف في النار أيها الله نقول وضعنا الجملة الشرطية بهيئتها التركيبية بمجموعها نحن لا هكذا وضعناها او وضعت للدلاله على الارتباط, الارتباط اللزومي لكن على نحو خاص الشيخ يقول ظهرا نحو الخاص نقول له ظاهرا الجمله الشرطيه بحياتها التركيزيه وضعت للدلاله على الارتباط والتلازم اثرت به وضع واحد في موضع ما اتبع حاله بعيده مره هذا الشاعر اتبع حاله بعيده هناك وضعان وضعها هذا لو الواحد هو وضع جمله الشرقيه نسبه على على الارتباط والتلازم بين المقدم والتالي بين الشرق والجزاء على نحو السرق فلا لا تقولوا مشكلة عليكم بأنكم وضعتم الجملة الشرقية جواب لنا جواب ماذا؟ صباحا أم لا يستطيع ثم يقول والجمل الشرقي والجمل الشرقية على قسمين جمل شرقيه انشائيه وجمل شرقيه اخباريه فالجمل الشرقيه على قسمين اما الانشاقيه فهي التي يقصد فيها انشاء حكم من تمام كان الحكم فكم تكريشي ان اقوى وابعدي فكم تكليفي ان شمس قالوا خمسنا وجوب وفردع قالوا خمسنا مثالك مستكريشي اقول مثالك مستكريشي ان جاءك الْعَالِمُونَ سيجد الْإِسْرَامُونَ فماذا؟ هذا حكم تقليدي معا يجب؟ يجب؟ التفتوا إِنْ جَاءَكَ الْفَاسِقُونَ سَيَحْرُمُونَ تَصْدِقُونَ هذا انشاء حكم شارك؟ حكم تقليدي؟ وانشاء حكم وضعك؟ حكم وضعك؟ حكم وضعك؟ حكم اقول أقول إن إن حصل عقد زوجية، لا إن حصل العقد بين الرجل والمرأة إن إيه أو إذا أخطأ إذا أو إذا حصل العقد بين الرجل والمرأة، فقد حصل الزواج أو فقد حصل العقد الزوجية إن حصل العقد. فقد حصل الزواج الزوجيه الامر اسال وضعي في الخارج اسال وضعي خارج حقوق وضعي حق. حق. او لا اقول ان طهرت النظاره فقد حصلت الطهاره الامر وضعي طالما خذ هذه الدول المشرقيه والدول الاشبانيه اقول الجمل الإخبارية لا ينشأ فيها حكم لا تكليسي ولا وعي إنما يُخطى الزمل الإخبارية وضيفة مهاكدة يُخطى فيها يُخطى فيها يُخطى عن التاريخ الحقيقة للنفذ هكذا أقول إن إلى هكذا الاخبار الإخبار ان ذهدت الى ان ذهدت الى البحر هذا الإخبار وصيف الخبر ان ذهدت الى البحر من دون وسيلة نجاة فقد عن ملاقظه البحر هذا الإخبار ليس احكم هنا اقول ان ذهدت الى الغابة اشترتك الاسد هذا الإخبار وكما يخبر نؤلف حكاية التالي على طرف حصولك مقدمة اتضح الشثمار اذا اتضح عندكم الشثمار نقول في الجمل الإنشائية في الجمل الإنشائية يوجد تعليم فرق في الإنشائية يوجد تعليم فرق للتالي أرم ما هذا؟ في الإخضارية تعليقها موجود ولكن جاءت مرجوك في الإخضارية حكاية تعليق حكاية الجزاء على طرف حصول الشارع تعليق حكاية هذه حكاية أليس مطلشين استبحت استبحت أنا وعيدة مرة ثانية هذه المرة التالي التالي بالتالي على المقدس اما بالاخباريه يوجد دركيه ثانيه حكاية متعليق. حكايه التالي على طرف حصول المقدس هذا الطبعه الطبعه اكيد اكيد خب والاخباريه نكمل البدر والاخباريه قد يكون بين طرفيها صلاحيها شق الجدار الشق المقدم الصالح في الإخبارية المقدم الصالح قد يكون بين صلاحين قد قد يكون بين صلاحين ارتباط ارتباط ارتباط في بالخارج إذا اندهش إلى الباحة أمرق الباحة تلازمه وقد دايت لا منافذ لازمه. في إنما يكون هناك تضايخ أراكم في المنطقة العلاقات التقابليه أربعة إما تقابل النقيبن تقابل الزبزين تقابل الملس والعجر تقابل التضايخ صحيح؟ تضايخ مثل صوت تحت صحيح؟ مثل أب والإبت اقول وقتاً إذا كان محمد أباً للبيضين فزيد ابن بمحمد الله اكبر فغايه بين المقدم والصالح رب ترسله اقول رسله اقول ان كان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ان كان محمد بن عبد الله ان كان الابن بابراهيم فابراهيم امنا بمحمد فما ابن أبو ابو ابن وما يصنع المخلف يقول لاخر في الاخباريه سواء كان هناك خارج الصلاه حقيقي وتركتك ام كان هناك قضايا لاخر لان المقصود في الاخباريه ليس انشاء فضل تكليفي او وضعي سيدنا المقصود اخبار فقط المقصود حكايه فقط فلا فرق سواء كان في الخارج الاخباريه هناك تناقض وتنازع بين المقدم والخالي او هناك غيابات ما يعني الصبح المطول الطويل انا لسه واقفه دي عندي معط شويه شويه حتى لي الامر عادي الصبح وَأَمَّا زيارتها على ان السائل مترتب على المقدس باي نحو من انحاء الترتب فهو بالوضع ايضا بارك ولكن الاشفان لا بمعنى انها يبدو للشرطيه موضوع بوضعين وضع للثلاثه الاول ووضع وضع اخر للترتب ليس هكذا؟ بل بمعنى وضع واحد بل بمعنى أنها موضوعة بوضع واحد شو هو؟ ذات الوضع هو لأرتباط الخاص وهو كرتب التالي على الوحيد <تصفيق> واضح؟ يعني هكذا الجملة الشرطية موضوعة للأرتباط اللذومي بين المقدم والتالي على نحو ترسب فقط هو من ذلك، والدليل على ذلك تبادر التالي عن المقدم عنها، هذا اذا نولنا الجملة نرى أن التالي متغفل فإنها تدل على أن المقدم وضع فيها موضع الصرد والتقدير يعني على الصرد على تقدير حصول المحدث يجب أن يحصل وعلى تقدير حصول المحدث فالتالي حاصل عنده يعني حصول المحدث تبعه أي يتنوه في الحصول حتماً جدماً إذا جاء زيد العالم حتماً جدماً يجب فصول المجيد يعني ترتب فصول التكرار، وهذا لا يمكن أن يكرهه إلا مصابر أو غابر فإن هذا هو معنى التعليق الذي هو مفاضل جمل الشرطية التي لا مقابلها غيره يعني غير التعليق غير تعليق الثاني على المقدار. بالنسبة لي خمسة وثلاثون معناها تعليق على المقدم هذا معنى الجمله الشخصيه ومن هنا سموا الجزء الاول من هذا الجمله الشخصيه سموا الجزء الاول شرط لا لا لا مقدم مقدر تقول شرط تقول مقدم المناظر وتموا الجزء الثاني جزاء اذا تمين الاول فاعل وتم الثاني جزاء اذا تمين الاول مقدم وتم الثاني اقامه من هاي انواع تقسيم الجمل الشرعيه فاذا صار يعني شرعيه هذا من اول جمله انشائيه أي, إن اي ان شنو على انشائيه ان التاريخ متغنن لانشاء حقوق حقوق شنو؟ تكليفي أول وضعي تكليفي وضع بعض إن جاء زيزم فلزم إكراره الوضعي إن حقنا العقد حقنا في الزوج هذا أمروك هذا فإنها تدل على تعليق الحقوق على السلام هذا كل جملة؟ شاء الله فتدل على انتفاء الحواظ عند انتفاء الشرط المعلق عليه الحواظ أنا واضح إلى هنا كثم الثاني وإن كانت جملة خبرية ماذا يعني الخبرية؟ أي أن التالي متضمن ماذا؟ لحكاية الخبر فقط، ماذا يعني؟ اتراك خضر كما قلنا فإنها تدل على ليه تعليق الحكومة لا تشعر من شيء تعليق حكاية تناجد ماذا؟ تعليق حكاية تعليق حكاية التالي على المقدم مثال بعبد الأبع إن ركبت السفينة أو ذهبت إلى البحر أغرق في البحر إخباطها سواء كان المحكي عنه خارجا وفي الواقع مترتبا على المقدم فتتطابق الحكاية مع المحكي كقولنا ان كانت الشمس طالعه فالنهار فيسير طابق واقعي في الفخر او مترتب عليه بان كان العكس ان كان النهار موجودا، فشلتو قال الله اولا اولا أو لا او اولا اولا اولا لا اولا او كان اولا اولا اولا لا اولا أو بينهما اولا شنو كان اولا اولا اولا اولا اولا اولا اولا اولا اولا اولا اولا اولا اولا لزيد فزيد اولا هذا واضح اولا واضح أكيب وأنظم شخص الثالث وأنظم دلالتها على أن من الشر كل منحصره منحصرون يقول هنا بعد مو الوضع هنا بالإطلاق شلو الإطلاق؟ يعني شلو الإطلاق؟ أي يعني هكذا مقتلات أكثر لا تنظروا كدرس لا تنظروا كدرس مقتلات أكثر مقتلات أكثر مقتلات المولى حكيمه المولاق فيهم وفي مقام البيان وجاء غير فاضل صحيح خب فإذا قال كلام مطلقا قال ما هكذا قال ان جاء العالم فاكره ان جاء العالم ولم يقيد يعني لن يقول هكذا لم يقول ان جاء العالم وهو يقتصد الله في الاخر او لا لم يقل ان جاء العالم ويلبس لامامته وفق الله على محمد الغامدي الطاهر الله على طلابنا